<تصفيق> آمين ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه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 ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أمؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون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 بَنَارَا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ يَتْرَكُكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ سمهم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم نشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير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 أخرج به من الثمرات، فأخرج به من السمرات لزغل لكم. فلا تجعلون الله أنداو وأنتم تعلمون وإياكم في غيب مما نزلنا على عبدينا فأتو فأتو بصورة من مثله ودعوا شهادكم ودعوا لكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة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 به مُتَّشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 كثيرة وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أيوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أنواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون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 فقال إني أعلم ما لا تعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم, ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني, فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين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 قال ألم أقل لكم إني أعلم ويد السماوات والأرض وأعلم وأعلم ما تبدون ما كونتم تكتون وإذ قلنا للملاك تسجدوا لأدم فسجدوا فسجدوا إلا إبن سaba واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة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 يا آدم من ربه كلمات فتاب عليه والتواب الرحيم قل لهبطوا منها جميعا فإن يأتي أنكم مني هدى فما تبع فَلَا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبو أولئك, أولئك كأصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهمون وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا بييات ثمنا قليلا وإياي فتقولوا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأمض الصلاة واتوا الزكاة وأقيموا الصلاة واتوا جاء تمركع والكعو مع الواقعين اتامرون الناس بالدرو وتنسون انفسكم وانتم تقلون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 شرون واذنا الجينات من آل فرعون يسوونكم سوء العذاب يسوون لكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا, وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى ربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم وأنتم ظالمون عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذا قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فَاتَّجَهُ إِلَىٰ دَارِكُمْ فَفَتَنَّاهُ فَسَكَنَ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ دَارِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَّكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وَظَلَّنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلَوَاتِ كُلَّمِّ أَطْيَبَتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا ظَلَمُنَا وَلَكِنْ كَانُوا أَوْلَى فسهم يظلمون، وإذ قل دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتوا، وغدوا ودخلوا الباب، ودخل الباب سجده وقولوا وقولوا حطة، غفر لكم خطاياكم، وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا ان غير الذي قيل لهم فانذرنا الذين ظلموا رجزا من السماء فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا, بما كانوا يفسقون وإذ استسقوا موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه ثلاث عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كموا واشربوا من رزر الله ولا تعثوا في الأرسال لن نصبر على طعام واحد فادع لنا, فادع لنا ربك خَلَقَ لنا مما تنبت الأرض من نَبَتَ نُخْرِجُ لَكُمْ خِضْرًا وَمِنَ قال أتستبدلون اللذي هو هذا باللذي هو خير إهبطوا يصرفا إن لكم ما سألتم وضربت عليهم الظلة والمسكنة وباء بغضب من الله ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله يكفرون بآيات الله الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا كانوا يعتلون. إلا الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والصابئين من آمن بالله وليه ملاخين وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا خذنا ميث أَقَّلُكُمْ وَرَتَعْنَا تَلْقَكُمُ الْتُورَةُ خُذُوا ماء خذوا ما آتيناكم بقوتهم وذكره ما في لعلكم تتقون ثم توليت من بعد ذلك فلو فضل الله عليكم ورحمة لكم لكم لكم من الخاسرين ولقد علمتم الذين تدوم في السبت فقلنا فقلنا لهم كونوا قردة خاسين فجعلناها نكلا لما بين يديها وما خلفها ومرغدة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم إن الله يأمركم أن بحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن من الجاهلين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد لا فارد ولا ذكر عوان بين ذلك فاسعل ما تأمرون؟ قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. إنها بقرة صفراء فاقع اللونها. ساقع اللونها تسر الناظرين قالوا دع لنا ربك يبين لنا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 ثم قفت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قصمة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وإن منها لما يشطق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنَّا لَمَا يَنبُتُ من الْخَشْيَةِ اللَّام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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا تَاللَّهِ مَا كُنَّا مُؤْمِنِينَ وَمَا يَفْتَحِ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رَحْمَةٍ فَبِاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا آماني إلا آماني وإنهم إلا يظنون فوين الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ثم يقولون هذا من عين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 لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله وبالوالدين أحسن وذِل القربى واليتامى والمساكين وقولوا وقولوا للناس حسنوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وآتوا وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقرأتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون, وتخرجون فيه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 موسى الكتاب وقفينا وقفينا من بعده برسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غرف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون يستفتحون على الذي كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا بي فلعنة الله على الكافرين بإسم اشتروا به أنفسهم أي أن يكفروا أي يكفروا بما أنزل الله بغيا أي ينزل الله أي ينزل الله من فضله على من يشاء على من يشاء من عباده بِغَضَبٍ بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نمن بما أنزل علينا ويكفرون ويكفرون بما وراء وَالْحَقُّ مُصَدِّقٌ مُصَدِّقٌ لِنَفْعِهِ قُلْ فَلِمَ تَقُتُلُونَ آبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلِ مِن قَبْلُ إِلَكُم مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ سَابِنَ الْبَيْنَاتِ ثُمَّ تَقَضَّتُ الْعِجْنَ مِن بَعْدِهِ أنتم غالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وأصينا فِي في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به ما نرحب كل مؤمن ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت يا كوت صادقين ولن يتمنوا ابدا ولن يتمنوا ابدا بما قدمت أيديه والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزهه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون كل من كان عدوا لجبريل فيد إنه نزله على قلبك فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً, مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله ورسله واجبر لوميك لفين الله فإن الله عدو للكافرين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 نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون تبعوا ما تتلشى الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون من الناس وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملائكة ببابل هاروت وما روت لمن من أحد حتى يقول إنما نحن فتن فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وما هم مضاري نبي من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من اشتراه مالا وفي الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو وإنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ورد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفّر حسدا حاسداً من عيالهم فسيم من بعد ما تبين من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا حتى اتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه, تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إنه إن بنا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر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 عليك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من من عما سجد الله أيذكر اسمه أي لترى في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أي دخلها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولللايل مشريق والنظر به فسم وجه الله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 وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرَنَا فَإِنَّمَا يَقُولُ فَمَا يَقُولُ لَهُ قَوْتُ يَتَوَلَّىٰ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلُ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ بهم قد بين الآيات قوم يقرون إن أوصلنا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن تردى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن الهدى فَإِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتينا ومرت كتاب يؤمنونه حقة لا يؤمنون به.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 وَإِذْ بَايَعَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهَا قَالَ انِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ عَبْدِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ صلِّ واحدنا إلى إبراهيم ويسنا عيلًا انقرا أن تهِر بيتي للضائفين والعاكفين والعاكفين وهكع السجود وَإِذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْنَا بَلَدًا آمِنًا وَأَرْزُقَ وَأَرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَا كَفَرَ فهم ثُمَّ أَتَى إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا, ربنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ, ومن ذُرِّيَّتِنَا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وضع فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب وال حكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ولهي الرض عن التي إبراهيم إلا ما سفي نفسا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَارَ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَعَقَبَةً يَا بني إِنَّ اللَّهَ إن الله اصطفى لكم فَلَا فلا تموتن ولا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال, إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أم ولا تسألون عما كانوا يعملون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 ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم ما نسوق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما وانت يا الله صلاة في وهو السميع العليم سبغاً ومن أحسن من الله يسبغ ونحن له عابدون أولا تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا بن او نصارى قل ا انت العالم امنا ومن امن من الله وما الله بغافل لما تعملون تلك رمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون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 ك لليسر فذكر إن فعل الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبه الأشقا الذي يصلى النار الكبيرة ثم لا يموت فيها ولا يحيا طاف لحمات زكاب وذكر اسم ربه فصلى هل يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خيراً؟ أذا قال إن هذا لف الصفح الأولى صحف إدراهيلا وموسى قل. الله احد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله اكبر اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وباركننا فيما عطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وعليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما عطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك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 وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فيها ولا يرحمنا ولا تجعل يا ربنا الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم التأني جنة يدارنا برحمتك يا أرحم الراحمين واجعل اللهم الجنة يدارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا طاهوتا للإسلام والإسلام المسلمين إلا خذلت ولا حاكما مسلما إلا أصلحت ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرت ولا كربا إلا نفسك ولا عيبا لنا إلا سترت ولا عقيما منا إلا رزقت ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا الآخ والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أن على قضائها ويسر ويسرتها لنا برحمتك يا الراحمين اللهم ولي على المسلمين خيارهم ولا تول عليهم سفهاءهم اللهم هيئ للمسلمين قادة صالحين وعلماء ناصحين ودعاة مخلصين وشبابا مهتدين اللهم بالنهاب من غمة أمر رشد يعز فيه, يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعرش وينهى فيه عن الكفر يا عزيز يا حكيم اللهم غفر لنا اللهم غفر لنا اللهم غفر لنا وانوالدينا ولزوجاتنا ولجميع أرحمنا ولمن أحسنا فيك ولمن أحببناه فيك من الأحياء والأموات يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدئتنا وهبنا من لدوك رحمة إنك أنت ربنا غفر لنا ذنوبنا ربنا غفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ونصرنا للقوم الكافرين اللهم نصر المجاهدين. اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا عزيز يا حكيم يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين